الدرس الثالث العطلة واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك السفر التذكيرة الفندق العطلة شاطئ البحر المتحف الآثار التاريخية يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد